ربك أوحدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قالد الرتين خير يره ومن يعمل مثل قالد الرتين شر